بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجنا القوارير وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستفيدون بسير الأولين أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور بلقائكم وأشعر لكم بنوع من الامتنان في الحقيقة علينا بمتابعتنا جزاكم الله خير أرحب أيضا بأبنائي أو إخواني الشباب الحاضرين معي وهؤلاء الشباب وين كنا جميعا أنا وهم نتكلم عن القوارير نتكلم عن النساء إلا أن القوارير يعني هن التي ولدننا وهن أخواتنا وبناتنا وزوجاتنا ولا غنى للرجل عن عن المرأة عموما يعني وهي نصف المجتمع وهي التي تلد النصف الآخر يعني فهي المجتمع كله في الحقيقة اليوم لن أتكلم عن صحابية من الصحابيات جرت العادة أن نطرق الكلام حول يعني كنا تكلمنا سابقا عن فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تكلمنا عن عدد كبير من الصحابيات اليوم سأنتقل بكم نقلة طويلة حتى نصل نصل إلى امرأة اسمها مخه أخت بشر الحافي بشر الحافي كان زاهدا من الزهاد معروف بزهده حتى إنه يعني كان في عصر الإمام أحمد وكان أمام أحمد رحمه الله أحمد الحنبل يثني عليه كثيرا في زهده وورعه إلى غير ذلك بنت مخة أخت بشر الحافي أيضا كانت امرأة عابدة عندها نوع من الورع الورع يا جماعة هو يعرفه العلماء يقولون أن تترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس يأتي إلى شخص معين يقول له تركتشفوا أو صنعوا نوع من العصير جديد مثلا أو نوع من المرطبات مثل مرطبات المشهورة الآن أنا ما أعمل دعاية لكن هي مشهورة من نفسها مثل البيبسي والكوكاكولا وغيره في مرطب جديد جميل ولذيذ وكذا ومسموح به ويباع و... في المحلات كلها يشتريه الكبير الصغير لكن يبدو أن فيه نسبة قليلة جدا جدا من مادة تستعمل في صنع الخمر فقال يعني هو مسكر قال لا ليس مسكرا هل شرب الكثير منه يسكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام قال لا كثيره قليله ما يسكر لكن فيه مادة تشبه بعض المواد التي تصنع في الخمر لما تقرأ مثلا المكونات وتقرأ المكونات التي في الخمر تجد فيه تشابه في مادة واحدة لكن بنسبة قليلة فهو جائز الشرب مثلا والعلماء أفتوا بجوازه جواز شرب هذا المشروب الذي ليس مسكنا ولا خمرا بل من المرطبات فيقول صاحبنا والله يا أخي مدام أن فيه مادة تشبه الخمر تدري فكني من كله طيب يا أخي ليش قال يا أخي الأنواع كثيرة أنا أشرب أي نوع من العصيرات المرطبات لازم أشرب هذا النوع أنا لن أتساهل بشربه حتى لا يكون هذا مرحلة للتساهل بما هو أشد منه مثل السارق السارق لا تكون أول جريمة سرقة لها سرقة خمسة مليون أو ستة مليون فالغالب يسرق من البقالة التي بجانبهم ثم يبدأ يسرق مئتين ثلاثمائة ريال ثم يبدأ يسرق هواتف جواله ثم يبدأ بعد ذلك يسرق حتى بعد ذلك يبدأ يعني ربما هجم على بعض المصارف وسرق ما فيها فالمقصود أن الورع هو هذا النوع أن تترك ما لا بأس به خوفا من ما به بأس خوفا منك تتساهل لذلك حتى الآن حتى في الصلوات تجد أن الإنسان الذي يحرص على أن يصلي الصلاة السنة التي قبل الصلاة دائما لا بد أنه يبكر المسجد أصلا صح حتى يصلي السنة القبلية وبالتالي لن يضيع تكبيرة الأحرام ولا تفوتها أبدا لكن لو تساهل في السنة القبلية هذه ستفوت تكبيرة سيبدأ يتساهل تكبيرة فإذا تساهل بتكبيرة الأحرام شيئا فشيئا ستفوته الصلاة الصلاة كلها ويبدأ يصلي مع الجماعة الثانية التي في المسجد هذا كله من تساهل الإنسان مثل ذلك وهذا هو الورع الذي نذكره أن تضع حول المحرمات سدا منيعا حتى لا تستطيع الوصول إليها ما هي علاقة المرأة البطلة التي معنا التي سنتكلم عنها ما علاقته بهذه القضية المرأة كانت ورعة شديدة الورع وشديدة الخوف من أن يكون الشيء الذي تفعله محرما أعطيكم مثالا كانت المرأة تغزل وتتكسب المال من الغزل وتغزل معروف الغزل وتأخذ خيوط الصوف وتصنع منها قماشا فكانت أحيانا ينطفئ السراج عندها في الليالي المقمرة فتغزل على ضوء القمر تجلس في فناء المنزل وتغزل على ضوء القمر وتبيع طبعا الذي عندها جاءت مرة إلى أحمد بن حنبل قالت له يا أبا عبد الله قال نعم قالت عندي استفتاء قال نعم قالت أنا أغزل على ضوء السراج في الليل فينطفئ السراج أحياناً ما عندي زيت أضع في السراج فأكمل الغزل على ضوء القمر فهل يجب علي عندما أريد أن أبيع أن أبين لهم أن هذا غزل على السراج وهذا غزل على ضوء القمر؟ الله أكبر مع أن الغزل واحد ما في فرق هو قماش واحد لا تلاحظ أي فرق فقال الإمام أحمد أبينهما فرق؟ قالت لا والله ما بينهما فرق لكن جرت العادة أن الناس يظنون أننا نغزل إما في النهار وإما على ضوء السراك وأنا أستفيد أني أوفر الزيت وأغزل على ضوء القمر فهل يجب علي أني أخبر الناس أم لا؟ فقال أنت من؟ لأنها مرة محجبة كاملة قالت أنا أخت بشر الحافي قال آه من بيتكم خرج الورع أنتم والله اللي عندكم مثل هذه الدقة ما شاء الله ثم أفتاه بما أفتاه به وذهب وفي رواية أنها سألته سؤالا آخر قالت له يا أبا عبد الله أنا أحيانا أأتي وأنا أغزل في فناء المنزل تقول فأحيانا إذا جاء الشرط الشرط هم الشرطة الذين يسيرون بالليل ها يأتون يسيرون بالليل في الشوارع معهم شعل من نار معهم شعل من نار شعلونه ويمشون ما عندهم في السابق يعني أنوار في الشوارع تقول فأحيانا يأتون هؤلاء ويقفون بجانب البيت يتحدث بعضهم مع بعض وشعلة النار شغالة وبالتالي تضيء علي وأنا في المنزل تقول فأفرح وأطفئ السراج حتى أوفر الزيت وأغزل على ضوء هذه الشعلة ثم قالت فهل يجب علي أن أستأذن منهم لأجل أن أغزل على ضوء الشعلة التي معهم؟ الله المستعان الحين يا شيخ ما أحد ما أحد يا, <تصفيق> يا شيخ الله المستعان <تصفيق> الأمر الأمر الآن الناس الآن يقعون في الشيء <تصفيق> الآن الناس تقول له يسألك عن حكم معين تقوله حرام فيقول لك يعني شيخ حرام قوة قوة يعني ما في <تصفيق> قول آخر أي ما في قول آخر <تصفيق> حرام قوة كثير ولا حرام شوي يعني إذا كان حرام شوي بتفعله وأحيانا يتساهل الشيطان على ناميا يا شيخ في في التساهل نتلقى ما مثل ما أجاز الشيخ يروح الشيخ ثاني وكذا وحتى أنه يحصل على الفتوى اللي هو يبغاها أحسنت أحيانا يذهب ما يجوز أنه يذهب يتتبع الفتاوى طبعا تتبع الفتاوى ما يجوز لكن هذا يجرني إلى الكلام على مسألة أنواع النساء في الورع مدى برنامجنا حول القوارير وحول أخواتنا وأمهاتنا ونسائنا عموما أنواع النساء في الورع ينقسمنا إلى قسمين منهن المتساهلات التي تأتي إليها وتقول لك مثلا فضيرة شيخ ملحكم إذا أردت أني ألبس ملابسي أني ألبس إلى الركبة وأجعل البلوزة تفتح تخرج شيئا من صدري وشيئا من ظهري فتقول لها أنت يا بنتي ما يجوز هذا اللبس تقول ما يراني إلا نساء نحن في عرس حتى لو عرس يا بنتي ما يجوز مثل هذا اللبس تقول طيب في شيخ مرة أفتأ وقال أن المرأة عورتها من السر إلى الركبة في شيخ أفتأ فهي متساهلة تبدأ تتبع الرخص مع أن الذين أفتوا بأن المرأة عورتها من السرة إلى الركبة لم يقولوا أن المرأة يكون هذا هو أصل لباسها إنما هي تخرج ما فوق السرة وما تحت الركبة عند الحاجة مثلا امرأة جالسة مع مجموعة نساء فأرادت أن ترضع ولدها فكشفت صدرها ثديها وأرضعت ولدها هذا جائز لكن لو أرادت مثلا أن تحك فخذها ما يجوز تخرج فخذها أمام النساء وتحك حتى لو كان حادث تذهب لوحدها وتحك فخذها ثم تعود أو لو عندها مثلا لزق أو مسحة طبية أو أي أي أمر أرادت تغير أو تعطي نفسها إبرة انسولين أو كذا ما يجوز تكشف فخذها أمامهم تذهب لوحدها لأن العورة ما بين السرة إلى الركبة لكن الذي فيه الذي فيه التسهيل هو عند الحاجة يجوز لها أن تخرج صدرها يجوز أن تخرج إلى إلى الركبة امرأة مثلا جلست فخرج ساقها كانت تغسل مثلا في البيت ال أو كذا وخرج ساقها هذا الامر فيه سهل فليس الاصل الجواز ان المرأة تفصل لباسها اصلا على هذا اللباس الشكل الكاشف لا فلما تأتي امرأة متساهلة هذا النوع الاول منهن وتقول يا اخي اصلا يعني أنتوا ليش تشددون علينا أنتوا ما أعطيتوا الموضوع أكبر من حجمه في مشايخ يفتون أن تقول أغاني حرام في شيخ يقول حلال يا أخي أن تقول ما مدري إيش كذا في شيخ المتتبعات هذه ما عندها أي نوع من الوراء مع الأسف وهذه ودك أن تأتي إليها وتحدثها بخبر مخة اخت بشر الحافي التي تقول أنا أغزل على ضوء هؤلاء لازم أستأذن منهم أم لا أستأذن وهذا يعجبني سؤال جاءني من أحد الشباب قبل كم يوم يقول يا شيخ أن أحد جيراننا ركب عنده مدم تبع ال تبع الإنترنت هي تبع الدي إس إل للإنترنت وأحيانا المدم بعضه يكون مداه طويل لا إذا حط رقم سري بعد ذلك رقم سري لا ما يقدر يستخدم إلا الشخص نفسه إلا الشخص إذا ما وضع رقم سري ومشغله يقدر يستخدم أي واحد قريب جميل السؤال الذي سألني يقول يا شيخ إن جار إن إنني أنا لما أشغل الكمبيوتر عندي أجد فيه دي اس شغال يقول وأظنه من إحدى الشقق التي حولنا في العمارة ف يعني يكون ما وضع رقم سري مثل ما ذكر أبو نورة يعني. وإنما ذاك وضعه هكذا طبعا هو لا يضره أن يضعه مفتوحا لا أظن. لأن لا. الصرفية هو واحدة نعم. إيه بالشهر بالشهر يعني يقول ادفع في الشهر مثلا 500 ريال سواء استعملتها 24 ساعة أو استعملتها 10 دقائق مدفوع, مدفوع مدفوع التكلفة واحدة فيتصل عليه بعض الشاب ويسألني يقول يا شيخ أني أنا أفتح الإنترنت عندي على ذبذبات تأتيني ما أدري ممن ولا أدري من الذي يدفع حسابها فهل يجوز لي أن أستعملها أم يجب أن أذهب إلى الشقق وأضرب عليهم الباب وأقول يا جماعة من منكم عنده إنترنت لي أسئل هل تأذن لي أم لا يعني يعجبني هذا النوع من الورع فكنت أفتيه أقول ماذا ما عليه ضرر لن تستعمله إلا في طاعة فما ما في بأس مثل لما جارك فرضا يأتي ويضع لمبة نور ضوء عند بابه وتأتي أنت تجلس عند بابه في الشارع من غير ضرر تذاكر كتبك بناء على الضوء الذي خرج منه وما عليه ضرر هو وأنت ليس عليك في ذلك بس لكني أوردته ليبين يعني مسألة الورع عند البعض هذا النوع الأول من النساء المتساهلات النوع الثاني المتشددات جدا بحيث أن كل شيء يجعلنا فيه حرج وكل مسألة من الزينة المباحة تقول لا والله في شيخ مرة أفتأ إذن أنا سأتركها مع أن ربما أنه يجمع العلماء على جوازها لكن مع ذلك تحاول أن تبتعد عنها من أنواع الورع طبعا الورع بالمناسبة له أنواع كثيرة تذكروني بشيء منها الورع يا شيخ باللسان إنه شخص إنه خايف يقول كلمة مثلا يقول لا والله ممكن الكلمة هذه أنه تكون محرمة شخص آخر أنه غلط أو كذا فأفضل أني أسكت ما أقول هذا جميل هذا يذكرني سبحان الله بحديث عائشة رضي الله عنها كانت مرة صائمة ففي أثناء صومها أذن عليها المغرب وحل لهم الأكل الآن فهي ما تحتاج أنها يعني ما أحيانا يأذن عليك المغرب وأنت صائم لكنك لست جائعا ولا عطشانا فتأتي تفطر من باب تطبيق السنة والتبكير ولا ممكن تواصل ساعتين زيادة فقالوا لها يا أم المؤمنين نقرب إليك المائدة فهي ما تحتاج يعني طعام قالت هاتوا الطعام نعبث به يعني نتسلى عليه ثم قالت أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله أعبث بنعمة الله أستغفر الله ثم أرسلت من مالها واشترت عبدين مملوكين وعتقتهما لوجه الله توبة من هذه المعصية شوف الورع في اللسان مساك اللسان لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه في رواية قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب كلمة واحدة وإمام أحمد الحنبل يقولون إنه زار رجلا فلما زار هذا الرجل أقبل إليه فإذا الرجل مريض اشتد مرضه فقال له أحمد أتيت الطبيب ركزوا معي. قال أتيت الطبيب. فقال رجل نعم أتيت فلانا الطبيب. فقال أحمد لا اذهب إلى فلان فإنه أطب منه. أطب منه إيش معناها؟ أفضل أفضل, منه. أفضل من في الطب. ثم قال أحمد أستغفر الله أرواني قد اغتبت الأول. الله أكبر. لا. يقول أستغفر الله. أظن اغتبت الأول. إيشلون حالنا يا شيخ؟ أي والله كيف حالنا نحن اليوم؟ شوف وراءهم في اللسان، لذلك الذي يدقق على نفسه بهذه الكلمات يدلك على أنه لن يتكلم تعمدا بحرام. مدام أن لما قال ترى فلان الطبيب أحسن من فلان الأول الطبيب قال الصافر لا أنا الظار غتبت الأول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم يقول عليه وسلم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فهو يكره هذا الكلام. شوف هالدقة هذه على النفس. سأسمع ما عندك يا بنورة لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم لا يزال كلامنا هي والأحبة الكرام والأخوات الفاضلات حول مسألة الورع وذكرنا لكم قصة مخة أخت بشر الحافي وكيف أنها كانت تدقق على نفسها في مسألة الورع حتى في في أسئلتها حتى ذكر أنها جاءت مرة إلى الإمام أحمد طبعا أحمد الحنبل هي تأتي إليه لأنه هو عالم ذلك الزمان يقولون جاءت إليه يوما فسألته قالت يا إمام أنين المريض أنين المريض لما المريض يقول آه آه هل يعتبر شكوى أم ليست شكوى قال كيف قالت عنها يعني هل يعتبر شكوى لغير الله فينقص أجري أم لا يعتبر شكوى فلا فأنا ما علي مشكلة فيه شوف هذه الدقة بينما الآن ناس إذا مرضوا أو مرض أولادهم لم يفكروا في الأجر بدأوا يقولوا ليش يا ربي إلى آخر واعتراب على القضاء والقدر ونحو ذلك نعم يا ابنورة سم الآن الوراء في المال التساهل أحسنت أحسنت التساهل هذه والله قضية في التساهل فيه من باب مثل الأسهم آه. فبعضهم يقول أنا لي شيخ واحد بس م. يقول لي حلال عشان أحطه في ذمته هو يدري تلقاه مو موقم من نفسه إنه حرام ولكن يقول أبغالي شيخ واحد والوراء الآن الناس اللي يخاف الله مه يعني حق أنه يخاف سبحانه مم. فيقول ما أقدر إذا فيه الشيخ واحد أفتى أن هذا الشيء شك والباقيين كلهم قالوا ما فيها شك فأني أتركها لوجه الله والله يبدو لك منها منه شاء الله أحسنت مثل مم. الأسهم مثلا مثل الأسهم ما ذكرت وغيرها يعني حقيقة كون الإنسان يتورع في مسألة المال لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين، ثم قال وبينهما أمور مشتبهات مشتبه يعني ما أدري هو يا حلال ولا حرام يا جماعة ما أدري مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس العلماء نفسه ما يقدرون يفتون فيها لا يعلمونها كثير من الناس فقال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه أن ديني لا ينقص مني وصاب بسيئات واستبرأ لعرضي أن الناس لا يتكلمون في عرضي مثل الآن يا جماعة لو واحد رأيته داخلا إلى سوق اشتهر هذا السوق مثلا بالتكشف والغزل وفي كذا محل يبيعون مثلا خمر ونحو ذلك دخل إلى هذا السوق ألا يكون هذا مدعاه لكلام الناس في عرضه ولا لا يبدون يقول اللي يوده فلان للسوق هذا ما الذي أدخله إلى هذا السوق أحسنت لو في خير ما ذهب إلى هذا السوق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي هذه الأماكن اللي فيها مشكلة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه أني ما أنظر إلى حرام والسبراء لعرضه عرضه يعني سمعته زين طلب البراءة طلب السلامه لسمعته قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام اللي يتساهل أول شيء مثل ما ذكرنا عن السارق يعني. يسرق حلويات يسرق وهو صغير فإذا كبر سطع على المصارف والبنوك وغير ذلك فيقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه الحما كانوا في السابق الملوك والخلفاء يجعل له مجموعة من الإبل ويجعل لها حما حما يعني يجعل لها مكانا معينا ممنوع أن يرعى الناس فيه إبلهم وغنمهم هذا المكان هذه الدائرة هذه مخصصة فقط لإبل فلان هذا حما فيأتي بعض الرعاة هم طبعا كلما اقتربوا من مكان الحما يكون الزرع أكثر ليش لأن حما فيبدأ الراعي يقول أنا لن أدخل الحما لكن حول الحما فإذا جاء حول الحما يشك أن يرتع فيه أن يرتع فيه يعني يرعى فيه قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه الله تعالى وضع حما جوا موجود زنا شرب خمر وضع حما لا تقربوا من هذه المحرمات كون الإنسان يقول أنا لن أزني لكن أحوم حول الحما أدخل إلى المرقص وأنظر للنساء بس. بس بأنظر نقول أنت حوم حول الحما واحد قال أنا لن أشرب خمر لكن بادخل البار وأنظر للذين يشربون أنت حوم حول الحما قال أنا لن أدخن لكن بأشم الرائحة وأخذ شفطة أنت حول حول الحما الآن قال أنا لن أكلم بنات لكن سأدخل للчат وأشوف مكالمات أشوف السواليف بينهم أنت حوم حول الحما ابق بعيدا قالك الراعي يرى حول الحما يوشك يرتاع فيه نعم يا عاصم شيخ موضوع شيخ النظر شيخ والورع في النظر شيخ أحسن أحسن إطلاق النظر, أطلاق النظر بعض الناس لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر النساء قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحاً عمرها عمرها مثلاً تسعون سنة وخلاص ما ترجو نكاح حتى لو تزينت وتجملت وضعت أنواع المكياج ما حد راح يخطبها يعني قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن فيابهن شيء تنزع حجابها تكشف ثم قال غير متبرجات بزينة أهم شيء ما تضع مكياج ثم قال الله وأي استعففنا خير لهن حتى لو كان عمرها تسعون سنة حتى لو كان عمرها تسعين سنة، فالافضل لها أنها تتحجب وتتغطى. يا ربي ما أنت قلت القواعد نعم قواعد لكن حتى لو تتغطى أحسن. شوف لأجل النظر. لو جاءك إنسان وبدأ يطلق بصره في النساء قال لا هذه عمرها تسعون سنة عادي أنظر إليها. وهذه عمرها خمسة وثمانين قريبة منها. يا. ثم بكرة قالوا هذه عمرها سبعين قريبا منهم. هذه متزوجة وعندها عيال. هذه متزوجة وعندها عيال ما في مشكلة. و... ما هذه قريبا مرت عمي مرت خ... يبدأ بعد ذلك ربما ينظر إلى ما هو أدنى من ذلك. سمي أبو مروان. سمي بس موضوع المال يا شيخ إنه نرجع للورع في المال. تجد أحيانا التجار في ترسيت المشاريع تجد مثلا لما يرسل مشروع على التاجر في في مكتب المسؤول مثلا. في الدول العربية والدول الخليجية م. فيقول له مثلا المسؤول ما شاء الله المشروع مثلا كلفك ما شاء الله مبلغ وقدره مثلا م. 4 5 10 مليون يعني يوقع لا تنسانا مثلا لا تنسانا فكان لا تنسانا يعني قصده يعني, يعني رشوة, رشوة يعني يعني من من ال 10 مليون هذه يعني فشيء كبير يا شيخ يعني قص أنا أمشي لك الموضوع ممكن أنه هو ماشي ماشي لكنه ممكن يوقع وكذا يقول يعني أنه ترى المرة الثانية مثلا حاول إنك دخلنا في الرحمة أيوة فشيء كبير يا شيخ أنه موضوع الرشوة حتى في الموظفين الصغاري شيخ أحيانا مثلا والله مسأل تتعقد مثلا في في معامل معين إلا لحد ما مثلا تجد عن طريق غير مباشر مثلا شخص أو مكتب أنه يدفع للموظف هذا حسنت حسنت أمور. ف... والله يا أخي أنا أقول اليوم تساهل الناس بالرشوة صراحة ووقوعهم فيها أصبح يعني مشكلة عامة في الأمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الراشي والمرتشي ومع ذلك عدد من الناس ما عنده مشكلة في الرشوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان اسمعوا يا جماعة هذا الحديث العظيم يقول يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال من حلال أم من حرام لا الرجل المرأة أهم شيء يجمع فلوس حلال حرام لا أدخلني في هذا الموضوع أهم شيء بدل ما يكون عندي ألف يكون عندي عشر ألاف أزود الأصفار أمام, أمام مالي زود الرصيد قال لا يبالي الرجل من أين أخذ المال من حلال أم من حرام وهذه حقيقة مشكلة يعني وتساهل الناس بها سيؤدي بهم إلى عظام يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مرة في طريق بل دخل بيته صلى الله عليه وسلم دخل بيته فلما جلس على فراشه التفت فرأى تمره وكان جائعا فأخذ هذه التمره ورفعها ومسحها فلما أرادني أكلها قالها لولا أني أخشى أحسنت أن تكون من من تمر الصدقة لأكلتها لا تصدق بها يقول الناس يجمعون عندي الصدقات وأنا أوزعها الفقراء أخاف إن هذه وقعت من يعني أحد أحضر من تمر الصلاة لو لأني أخشى أن تكون تمر الصلاة لا أكلتها وكذلك في يوم آخر كانت الصدقة بين يديه عليه الصلاة والسلام تمر فأقبل الحسن أو الحسين يعني ابن بنته طفل صغير أقبل وأخذ تمرة ووضعها في فيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك يده وأخرجها من فيه وقال كخ كخ أما علمت أنها من الصدقة؟ والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ومسحها النبي صلى الله عليه وسلم عادها مع التمر. الآن شيء سبحان الله نتساءل موضوع الأكل. أكل الحرام يعني حقيقي أموال أحسنتم ولا يتم الاحتيال على الناس؟ إنه مال حرام. وهمال وهمال حرام نسمع اللي عند نايف. لاحظ يا دكتور يمكن الكل يعرفها. في وقتنا هذا الحين ما في شيء يعرف بالورع يعني شخص تصب الورع حقيقة. م. لا يصاب الورع ما لنا المتشدد أو قص ثاني موسوس أحسن تأ بعض الناس حقيقة فعلا إذا رأك تتورع عن بعض الأمور يعني قاسك على نفسه كونه متساهل مئة في المئة ورأك أنت متشدد إلى عشرة في المئة عشرين في المئة قال يا خنت ليش متشدد أنت ليش أنا لا لا أريد أنا أكون مثلك مثل المرأة التي العارية مثلا وترى امرأة قد لبست لباسا قصيرا شورت فتقول يا أخي أنت ليش مشد على نفسك أنت اللي جايب العيد في لبسك أنت اللي مخرب الأمور كلها فالمقصود أنه أيضا ضبط هذه المسال لذلك أنا أقول ينبغي أن نستفيد أشياء منها أولا ورع الإنسان فيما يخرج من لسانه منها ورع الإنسان فيما يدخل إلى جوفه يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أول ما ينتن من الإنسان بطنه فلينظر أحدكم ماذا يدخل في بطنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام منه الورع في ما ينظر إليه الله يتساهل إنسان في الورع بهذا ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات أي شيء فيه شبهة قل اللهم سلمني فقد استبرى لدينه وعرضه يا أخي سلامة الدين لا يعدله شيء كون الإنسان يبقى سليما في دينه هذا لا يعدل شيء سامي محمد يا شيخ الحديث ذكر في القروض الآن القروض التي من البنوك من البنوك أحسنت تسهلون فيها كثير ويقولون كنت ليش متشدد لأن كله بيأخذها فما يباقف علينا ولو ما فيها شيء كان مشايخ أني يتكلم عنها ومنعها أحسنت طبعا القروض التي من البنوك نحن نكلم الآن إخواننا الذين ليسوا فقط في المملكة عندنا بل في العالم كله يعني شاهدنا الناس في أوروبا وفي أمريكا وأستراليا وغيرها وفي دول المغرب والعربي ومصر وغيرها يعني دول العالم كلها فالبنوك تختلف لكن أنا أقول البنوك التي عندها قروض ليست قروض شرعية ليست مبنية على فتاوى علماء ثقات فلا ينبغي الإنسان أنه يتساهل بها بل يبقى يحرص على أن لا يدخل إلى جوفه إلا المال الحلال والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى, أولى به اللحم اللي ينبغ من مال الحرار هذا يعني النار أولى به كما قال عليه الصلاة والسلام أزاكم <تصفيق> الله خير يا شباب وأسأل الله أن ينفع الله بهذه <تصفيق> الكلمات أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات إيتها القوارير أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا ونجعلنا مقتدين بمن ذكرنا من سلف هذه الأمة ونسائها الصالحات أشكر لكم ولكم هذا الاستماع والإنصات إلى اللقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته